وقالوا لن تمثل النار إلا أياما وغرهم في دينه فإذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا كنت تلملك من تشاء وتسع الملك من من تشاء وتذع من تشاء وتذل من تشاء بيدك القير ان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 ويأخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إلا أن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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ خَيْرًا وَحَضَرَ وَمَا عَمِلَتْ سُوءًا إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَ اللَّهِ مَحْفوظَةٌ وَمَا عَمِلَتْ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 قُلْ أَطِعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب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 وَيَرِثُ الْأَرْضَ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ أَن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم.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 جَعَلُ الْقُرْآنَ عَضِيًّا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْرَ الْمَغْرُورِينَ عَنَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تُنغَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ مَا الْمُسْتَهْزِئِينَ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 واعبد ربك حتى يأتيك اللقين